أحسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل الاحتفال بالمولد النبوي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مر بعنا في ذكر العلامات علامات محبته عليه الصلاة والسلام وأن من علامات المحبة ترك الأمور المحدثة لأن لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذه الموالد لم توجد إلا في القرن الثالث الهجري لم توجد إلا في القرن الثالث الهجري لم تكن موجودة في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين ولا تعرف عندهم ولو كانت هذه الموالد خيرا لسبقنا إليها الصحابة ولسبقنا إليها التابعون لهم بإحسان الصحابة ما وجدت عندهم هذه الأمور لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا غير من الصحابة ولا أيضا وجدت عند التابعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد والشافع ومالك كل هؤلاء ماتوا وما عندهم خبر من هذه الموالد وكتب التاريخ موجودة وكتب الآثار موجودة لا يوجد خبر عن هذه الموالد في العصور المتقدمة وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه أمور لم تكن موجودة اصلا. ولو كانت من الخير ومن تحقيق المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام لسبقنا إليها أبو بكر ولسبقنا إليها عمر ولسبقنا إليها عثمان والصحابة الأفاضل ولهذا مثل هذه الموالد هي من الأمور التي احدثت في دين الله عز وجل ولا أصل لها في في في شريعته عليه الصلاة والسلام وليست هي من العلامات علامات المحبة الصحيحة مبينة في الكتاب والسنة وواضحة في الكتاب والسنة وليس منها هذا الأمر ولهذا ينبغي أن ينتبى لهذه المسألة ألا وهي كيف نظهر محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هل نظهرها بأشياء محددة أو نظهرها باتباعه عليه الصلاة والسلام وأضرب لكم مثالاً جميلاً جاء في السنة أحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الأضحى اجتهد من باب المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير فجاء في يوم عيد الأضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة ذبح أضحيته يوم العيد قبل الصلاة لماذا لماذا ذبحها قبل الصلاة قال في نفسه أذبحها الآن قبل الصلاة ونجهزها بحيث إذا جاء الناس بعد الصلاة مباشرة يجدون الطعام جاهز ففعل ذلك من باب ماذا حب الخير والرغبه فيه والحرص عليه فلما بلغ النبي عليه الصلاه والسلام عمله ماذا قال له قال له شاتك شات لحم ليست اضحيه اذا تريد اضحيه إذا اذبح بعد الصلاه فهل شفع الانسان محبه للخير ورغبه في الخير في قبول عمله اضحيه لا لان العمل خالف السنه فالعمل إذا اذا خالف السنه لا يقبل لان من شرط قبول العمل ماذا اتباع السنة والحديث واضح قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعة في المسجد ورجل قائم عليهم يقول سبحوا مئة فيقولون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله هللوا مئة فيقولون بصوت واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقال لهم أما إنكم جئتم ببدعة ظلما مع ان القوم يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله الا الله الله اكبر أحب الكلام الى الله ما جاؤوا بقصائد ولا جاؤوا بمدائح ولا جاؤوا باشياء اخرى يقولون سبحان الله الحمد لله لا إله الا الله الله اكبر لكنهم ياتون بها بصوت واحد جماعه وهذا لم يكن موجودا في زمن النبي في هدي النبي عليه الصلاه والسلام فقال لهم أما والله انكم جئتم ببدعه ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما اختاروا واحدة من الثنتين إما أنكم افتتحتم باب ضلاله وجئتم ببدعة أو أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة إيش تختارون ماذا قالوا قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير الذين يفعلون الموالد نحن نقول كثير منهم ما أرادوا إلا الخير أرادوا أن يظهروا محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم أخطأوا الطريق أخطأوا الطريق الطريق موجود محبة النبي عليه الصلاة والسلام توضعوا ويذهب إلى المسجد اقرأ القرآن اذكر الله اعمل الخير افعل العبادات بالروالديك أحسن هذه كلها علامات المحبة علامات المحبة الصادقة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا أن نمارس أمورا لا دليل عليها ولا أصل عليها فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال كلمة عظيمة جدا قال وهل كل من أراد الخير أدركه وهل كل من أراد الخير أدركه أي أنه لا يدرك الخير إلا من يتمسك بالسنة لا يدرك الخير إلا من يتمسك بالسنة ويتقيد بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من المصائف في هذا الباب أن بعض الناس يضيعون الفرائض مثل فريضة الفجر يضيعها مستعد يسهر الطول الليل يحتفل بالمولد ويفوج صلاة الفجر نعم الله عليكم هذا السائل يقول هل رفع الصوت في الروضة الشريفة وعند زيارة بيته صلى الله عليه وسلم داخل في الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم أهل العلم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا ولهذا ما ترفع الأصوات وإنما يصلي في الروضة وإذا, وإذا دع الله سبحانه وتعالى يدعو بصوت خافت ادعو ربكم تضرعا وخفيا لا ترفع صوتك الصحابة رضي الله عنهم قالوا ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه فقال إن الذي تدعون سميعا قريبا فلا يرفع صوته إذا أراد أن يدعو الله لا يرفع صوته يدعو بصوت خافت بعض الناس في الروضة أو في غيرها يرفع صوته بالدعاء حتى الذين بجنبه ما يعرفون كيف يدعون الله ولا يعرفون كيف يسبحون ولا يعرفون كيف يقرؤون القرآن يرفع صوته عالي يشوش على الناس من أمرك بهذا فيدعو الله عز وجل بينه وبين نفسه بصوت خافت ولا أيضا يؤتى بالدعاء الجماعي كل انسان بينه وبين نفسه يدعو الله عز وجل ويقبل على الله جل وعلا ويناجيه ويسأل حاجة من خير الدنيا والآخرة نعم هذا السال يقول محكم الصلاة وراء من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا دجال من الدجال ومفتري ولا يجوز أن, أن لا يجوز أن, أن يصدق فيما يقول بل يجب أن يهجر وأن يبتعد عنه وأيضا تترك الصلاة وراءه لأنه دجال مفتري على ومفترى على الناس مظللهم عن دين الله تبارك وتعالى فهذا يجب أن يحذر وأن يجتنب ونبتعد عنه وإذا أمكن أحد عنده علم أن ينصحه ونحذره فالدين النصيحة نعم هذا السؤال يقول ما حكم لبس الأسورة النحاسية التي تسمى بأسورة ابن سينا هذه لا تجوز هذه لا تجوز لأن داخلة في عموم الأحاديث التي فيها النهي عن تعليق الحلقة والخيط ونحو هذه الأشياء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر من نحاس فقال ما هذه قال من الواهنة ألم يصب العضد قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا انزعها فانها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولهذا الأساور هذه النحاسية لا يجوز أن تلبس وهي داخلة في عموم هذه الأحاديث كثرة الأسئلة في هل يجمع الحاج بين الهدي والأضحية الهدي يتعلق بالنسك الجمع بين العمره والحج تعلق بالجمع بين العمرة والحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي وهو دم شكر لله تبارك وتعالى يذبح في مكة شكرا لله عز وجل على توفيقه لعبده أن جمع في سفرة واحدة بين النسكين ولهذا من ذهب إلى مكة واعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ومن ذهب إلى مكة وحج مفردا ولم يعتمر ليس عليه هدي فإذا جمع بين العمرة والحج قارنا أو متمتعا فإنه يلزمه الهدي إن كان مستطيعا لذلك فإن لم يستطع صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أما الأضحية فهي واجبة على المستطيع القادر من أهل البلدان في هذا اليوم العظيم يوم عيد النحر وأيام التشريق الثلاثة والحاج يؤدي الهدي في مكة لكرام الله سبحانه وتعالى له بالجمع بين النسكين وأيضا يوكل أهله أن يذبحوا الأضحية عنه, يذبحوا عنه عن أهله وأولاده في بلده إذا يقول إذا كنا أربعة إخوة متزوجين ونعيش مع الأب والأم في مسكن واحد وفي العيد نضحي بعدد غير محدد، فمرة نضحي بثلاث شياه ومرة باثنتين. فإذا أرادوا هذا العام بوجودي انا في الحج نضحي باثنتين، هل يجوز ذلك؟ إذا تأهل الإنسان وكان له بيت وأهل وأولاد، فهذا الأولى به أن يضحي عنه وعن نفسه ينفرد بأضحيته. إذا كان مستطيعا قادرا يضحي عن عن نفسه وعن عن أولاده. وإذا كانوا غير قادرين وبيتهم واحد ومسكنهم واحد وغير قادرين وضح والدهم عنه وعنهم لعل ذلك إن شاء الله كافيا أما إذا كانوا قادرين ومتأهلين وعندهم القدرة المالية فكل واحد يضحي عنه وعن زوجه وأولاده نعم حسن الله إليكم هذا السال يقول في بلادنا إذا رجع الحاج إلى بلده جاءه الأحباب والأقارب ليباركوا له حجته ويطلبون منه الدعاء فهل هذا العمل صحيح على كل حال ملاقات الحاج والفرح بقدومه والدعاء له وتبادل الدعاء هذا أمر لا شيء فيه والناس يوم عيد الأضحى وأيام التشريق يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم هذه سنة ماضية هم يقولون له تقبل الله منا ومنك وهو ايضا يقول لهم تقبل الله منا ومنكم فتبادل الدعاء وأن يدعو بعضهم لبعض هذا لا بأس به والتهنئة بمثل ذلك لا بأس بذلك أن يدعو المسلمون بعد مثل هذه المناسبات العظيمة الكبيرة في عيد الأضحى وفي عيد الفطر بهذا الدعاء المبارك المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأيام أيام العيد تقبل الله منا ومنكم هذا لا بأس به نعم هذا يقول قدمت من بلدي حاجا للغير متمتعا ولكني قمت بعمرة وتحللت منها ثم ذهبت إلى المدينة وسوف أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج من ذو الحليفة وأنويها لمن, لمن أنا حاج له والأولى كانت لي فهل هذا صحيح إذا إذا كان تكاليف الحج كلها عليه على من أنابك وجئت نائبا عنه لعدم قدرته فتجعل أعمال أعمال العمره وما تيسر لك من من الاعتمار الذي تهيى على على من أنابك تجعلها كلها له وأما إذا إذا كنت متطوعا متبرعا فإذا جعلت له العمره ولك عمره أو لك لك العمره وله الحج لك ذلك لأنك متبرع ومحسن وما على المحسنين من سبيل نعم وهذا يسأل عن الأفضل للمسافر إلى هذه الديار المقدسه هل الاولى له الجمع بين الرواتب الفرائض والرواتب والنوافل أم الاقتصار على الفرائض فقط من كان في مكة والمدينة وتهيا له الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام فبعض اهل العلم يقولون إدراك فضيلة المكان بأداء النوافل أولى إدراك فضيلة المكان بأداء النوافل أولى فيصلي الفريضة ويصلي النافلة إدراكا لفضيلة النافلة في هذين المكانين الفاضلين المسجد الحرام ومسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين